بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كابا جمتوتا أبالي وانكيا برمسكينك سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبر روكي ستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف مدينة غلن غندا أبو أيوب الأنصاري قبطن حقا من إساني إساني إجارة مدين أبو أيوب الأنصاري كباجا قد كانار ربي إسافره. رسول ربي إساني رقبط جودان نمي الكاهجة جود مدينة ويت رسول غلن وان تسين بيه كمتين ليدا داني ليدا كمتوتو اجته جرا صحابة رسول ربي ليدان سن هددو ميتي نااتي جاكو إبين ليد جرا جندا مديناء گرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم انتوين إن الابين سني في ليدان سن اللي رسول ربي وان ارغاني الكملي يادن، أتكرأ كأني ربي إساني كأني يا ربي إبيل الكبوان الددع كم مدينة رخنا نرئسي قدان سيجدني نجت يوم، ما الجد أن اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصحيها وبارك لنا في ساعها ومدها أكنجدني كأتن يا ربي مدينة نجالة كيسي أكملك كان جالن لتي أكملك كج على نجالة, نجالة كيسي يا ربي مدينتنا جند فييان وقولي كوبو إثيتي في هم مرة إثيكي سلبه آ بركة وقاهجرني دعاء إثقالا رسل ربي صلى الله عليه وسلم ويت ويتمدينة جل نموذج مدينة, مدينة حواسة إجار سكيساتي بريش سنى إجاراً سنى توقفا هواصو فيه ودين ولتياني مسجدا نبيي إجاراً لما فا أبلثا ولتقدر أنثارا في مهاجرة سدفا طليا بريش سألها نموهن دافتاتو التيم مات باريسا أجبوهد رسول ربي أدبائي انترين آئشا فوداني آئشاتي تسينني جي أشوالي كيسا وقا أولا وقا دراجة شورا رسول ربي هانا مؤمنتوة آئشا فودان آئشان دبرتي كجيل هان رسول ربي التجالة تتاتي تنجيرتي رسول ربي كانبوهد Maka Ganda madina khanajajajjirani Duramakani sii yathriba Taaba jalan nii taaba jajajjirani Madina Taiba Kanina tajajjirani Rasul Rabbi sallallahu alaihi wa sallam akki jalee Rabin ulani madina taaba jalee maka siya miyajajan jajju Adisa muslim odisa kaisad Seena sii waitahaa غندتوني ربي قداني اتنانجي دے گندا گند هندنيا توت گوداني نانجيري اسنسوني يا سربا مدينه دجنجو جابر من سمورار ربي سرحجالتو مدينه ندر يثري بجني مقا يامني رسول ربي تو طي باجدي مقا اتباسي يجدم كنبودا اذانتو کرا گدمي اذان الشريعه ته وجا أولا جسجورا هجرا إررا روايان يوقاها صفني حديثني أذان مقاتي كاراته ودو رسول ربي هنقدان جدو نجرا قروه هديثنا سنقد انثبتو ومننقابو وقم دراك مدينة قلن رسول ربي صلى الله عليه وسلم أذان اللي إسانه رسول ربي مؤذن توتا نما افرق بني تو بلال بن رباحي كلم متا الله بن ام مكتومي كان سدفا سعد القرظي رضي الله عنه كان حفرا ابو محذوراده افرن كان قبن رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما زينتوه تجت جبو ما زينتوه تقول قدو كايساني أذانن إس بلال عبد الله بن أم مقتوم مدينت إذانة أبو مهذوران أكاستي قودمني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أذنته تأساني ويأتي في أدان سيسن ججو إيقا هنا أبد الله من السلام نمني جرم إسلام ما سيني أصل إساء يهودالا وقمد راه جراء سين إني كن علماء يهوداتي يهو دار رتي رقاق دا كان الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نموت قرق الدوك عبد الله بن سلام وفت كبني السلام ما إسابر سيساني بي جيكيس قد ديساني درستي نتالفت الرتي أكاة عثماني روما بول بشاني تروما ربي